في مخدمات الكتاب القوي المتين الذي لم يكن لقواه شيء وهو شديد المحاذ معنى المتين الشديد الشديد القوة الذي لم يكن لقواه شيء وهو شديد المحاذ شديد أكذ للقوة شديد أكذ للقوة العلو ولي يعني than we rub it في معنى الوالي قريب منها في معنى عام ومعنى طاق ثلاث ثلاث الغت fürs فالولي للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه وإذا أرد بقوم من سوء فلهو ما لهم من دوني ويوالي الولي والوالي بمعنى واحد أو قريب يعني بمعنى الذي يتولى جموه يريف عاما للقلط جميعا ثم يرد إلى الله فأولاه هو الحق الله هو وليه الذين ينبوا معنا الله فأناك معنا عاما معنا خلط اللي هو يتولى أمور الحجاج بما شاء الله تعالى فيكون مين ما نصر بيقول ان الله نول الذين امنوا وانك يثلبين لا نولا لهم اي لا نصر لهم بيت من رزقهم لا سلام يتولى امراهم بالاحياء والاماته والضر والنفع الله وحده امرهم بذلك ثم رد الى الله مولاهم الحق فالله مولا مولا العباد جميعا فحص لكنه ناطق يتولى امرهم بالاصلاح والعنايه والرفعه والشفاء ها مول من ضمن عايز يتولي امرهم الله سبحانه وتعالى لا ولي لعبادي من دونه لا يتولى امرهم سوا كما قال عز وجل في هذا المعنى العام ثم ردوا الى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء اي لا تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى من تظنون فيه انه يتولى امركم بالاصلاح او بقضاء الحاجات او تسرير القروبات او غير ذلك مما تريدون ان يتولى امركم فالله سبحانه هو المولى الحق وهو الولي الحق سبحانه وتعالى واما المعنى الثاني فهو الذي اشار اليه رحمه الله هنا وهو المعنى الخارق الولي للمؤمنين اي الناصر لهم سبحانه وتعالى فهو يتولى امرهم بنصرهم وتأييدهم ولايه خاصه ويقربهم اليه عز وجل فان معنى الولايه يتضمن معنى الحب والنصره والتقريب الله عز وجل ولي المؤمنين ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم كما قال سبحانه وتعالى محذرا من اتباع اهواء الكفره من اهل الكتاب قال النبي عليه الصلاه والسلام والمقصود وغيره ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال عز وجل مرشدا عباده المؤمنين للتوكل عليه وطلب النصره منه وحده وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله الذي يتولى امر عباده المؤمنين بحفظهم وتأييدهم ونصرتهم وهو عز وجل يحبهم وهو سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم وهو سبحانه وتعالى ينصرهم على من خالفهم وعلى من عاداهم وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى فلا غالب لمن تولى وإذا أراد بقوم سوءا فلما رد له وما لهم من دونه من وال ينصرهم ويتولى امرهم بالاصلاح لشانهم وقد اراد الله عز وجل سوء بهم جزاءا باعمالهم وبسوء معتقدهم نعوذ بالله من ذلك والله سبحانه وتعالى يتولى امر المؤمنين بما لا يعلمون وبما لا تطوروه الكفار ولا غيرهم وكم نظرهم سبحانه وتعالى في مواطن كثيره وكم نظرهم وهم قله اذله كما قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال سبحانه وتعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله وانا بفئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين فالله عز وجل يتولى نصر المؤمنين ولذا لا يعرض اهل الايمان كثيرا على اسباب الدنيا بل لا يعرضون بقلوبهم عليها مطلقا انما ياخذون بما قدروا عليه منها معتمدين على ولايه الله سبحانه وتعالى الذي ينصرهم على من خالفهم حين ييأس الناس من ذلك حتى اذا ثيئه الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باءثنا عن القوم المجرمين كما قال سبحانه وتعالى ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسدتهم الباءه والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وولايهه سبحانه وتعالى للمؤمنين بقدر ايمانهم وبقدر قربهم منه عز وجل يقربهم ويقترب منهم ويحبهم ويتولاهم بقدر طاعتهم فان من تولى الله تولاه الله سبحانه وتعالى ومن عدله عز وجل انه يوم القيامه يولي كل امه ما كانت تعبد ف يتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ومن تولى الله عز وجل وعبد وفوض اليه امره وتوكل عليه وحده جعله الله سبحانه وتعالى آمنا ان يتبع هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا تطاقطون في جهنم وانما ينتظرون ربهم حتى ياتيهم فيسجدون له فيتبعونه فينجيه سبحانه وتعالى كما نجاه في الدنيا وكما نصرهم في الدنيا ينصرهم يوم القيامه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الشهاد سبحانه وتعالى قال الحميد الذي ثبت له جميع انواع المحامد وان يثبت الحمد الا لذي العزه والجلال فله الحمد كما يقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناءا عليه هو كما اثنى على نفسه وكيف يحصي العبد الضعيف ثناءا على العلي الكبير الحميد الذي له الحمد سبحانه المحمود المستحق للحمد هو حمد نفسه عز وجل وامر عباده ان يحمدوه له الحمد على كمال اسماءه وصفاته وكماله في ذاته وله الحمد سبحانه وتعالى على نعمه وافضاله على عباده فله الحمد من كل وجه له الحمد في الاولى والاخره له الحمد على كل حال على المحبوب للعباد والمتقو لا يحمد على مكروه انتواه وذلك لما له فيه من الحكمه بما في تقديره من الحكمه سبحانه وتعالى الحمد لله افضل الدعاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله وهذا يدل على ان الثناء على الله عز وجل دعاء له ودعاء وعباده وثناء يحبه الله سبحانه بل يفضله على دعاء المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله وابتدأ الله كتابه بالحمد وختم الأمر بالحمد كما قال سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وجعل آخر ملائكة كلام اهل الجنه في كل مره واخر دعواهم الحمد فقال سبحانه وتعالى واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين فهو حمد سبحانه وتعالى من جميع الوجود وكما ذكرنا من قبل قول الحسن رحمه الله ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يدون الى غير ذلك سبيل اي لا يستطيعون الا ان يقروا بان الله عز وجل محمود على ما فعل حتى من ادغيم النار وان كانوا يعذبون ويتالمون انواع العذاب ولكنهم يرون عدله وحكمته ويرون انه وضع الاشياء في مواضعها لا يملكون غير ذلك ولا يقدرون على غير ذلك فله الحمد ونساله سبحانه وتعالى الجنة برحمته وفضله عز وجل وكان نبي عليه الصلاه والسلام يقول في دعائه اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول فان العبد لا يحصي الثناء على الله لانه لا يعلم كيف هو الا هو عز وجل فكيف يحصي العبد ثناءا على الله سبحانه وتعالى فمهما أثنى العبد على ربه عز وجل لم يحصي ثناء بل هو يستحق اكثر من ذلك عز وجل لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحانه هو بحمده جعل سبحان الله جعل سبحانه وتعالى الحمد اسقل ما في ميزان العبد يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان ما بين السماء والارض وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وذلك ان العبد اذا سبح الله فبحمده سبحه وسبحه متلبسا بحمده كما روى في الاثر ان داوود عليه السلام هو اثر اسرائيلي حسن المعنى قال يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمه تحتاج الى شكر فقال يا داوود الان شكرتني فالعبد يسبح الله ويحمده متلبسا بحمده ولذلك هذه الكلمه سبحانك اللهم وبحمدك او سبحان الله وبحمده مما ورد تكراره كثيرا في الاذكار المتعدده في الركوع والسجود واذكار الصباح والمساء وفي غير موضع كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وذلك بعد ان انزل الله عليه فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والملائكه يسبحون بحمد ربهم والنبي صلى الله عليه واله وسلم في مقامه المحمود انما يظهر فضله بالمحامد التي يثني بها على الله فيقول فاخره لله ثابدا فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على احد قبلين فكلما حمد العبد ربه عز وجل كلما ارتفع قدره عند الله وكلما اثنى على الله سبحانه وتعالى كلما قربه الله عز وجل ورفع من درجته وقال نبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يرضى من العبد ايأكل الاكله فاحمده عليها اشرب الشربة فاحمده عليها وشعور العبد بان هذه النعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى وانه سبحانه المتفضل بها من غير مقابله من العبد ولا يستطيع العبد شكرها ولا احاطه الثناء على الله عز وجل بها الا يجعل حمده وشكره لله سبحانه وتعالى مقبولا قال المحصي الذي احصى كل شيء عددا وهو القائل وكل شيء احطيناه في امام مبين قال سبحانه وتعالى قال ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا لقد احطاهم وعدهم عددا قال عز وجل لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله قد أحطى. ان الله على كل شيء قدير الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده علما ان الله احاط بكل شيء علما لا اخرى واحاط كل شيء عددا سبحانه وتعالى فلا شيء يفوته والله عز وجل يحصي على العباد أنفاسهم ويحصي عليهم حركاتهم وسكناتهم ثم يحاسبهم عليها عز وجل فإنفاس العباد يسالون عنها يوم القيامه ولحظات حياتهم كلها لا ينسى الله عز وجل كما قال احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فلا يدول للعبد ان ينسى ذنوبه والله عز وجل يحصيها عليه ويعضها الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء لذلك العبد المؤمن يراقب ربه عز وجل ويكثر من الاستغفار من ذنوبه لانه يعلم ان الله احاط كل شيء واحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى قال المبدع المعيد الذي قال وهو اصدق القائلين كما بدانا اول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاعلين وقال عز وجل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وان يعذله اعادته وقد خلقه من قبل ولم يكن شيئا كل يعلم ذلك ويقر به بلا مثير المبدئ المعيد بدايه الامور كل كلها من الله سبحانه وتعالى هو ابتدى خلق الخلق وتقدير امورهم وكل الامور اولها منه عز وجل لانه الاول المبدي الذي يبدي ويعيد وليس لأحد غيره ابتداء ولا إعادة في الخلق والأمر فالأمر كله ابتداؤه منه عز وجل هو يبدي الأمور كلها يبدي الخلق ابتدأ خلقهم وابتدأ إن شاءهم وهو يأمر فيهم بما شاء ويعيد ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء وهو أهون عليه إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائها لأن الابتداء كان على غير مثال سابق وقد قدر عليه عز وجل وكان هينا عليه وكان يسيرا عليه فالإعادة على المثال السابق أيسر في بداهة العقول وفي الفطر التي ركزها الله في النبوذ وقد ذكر الله عز وجل في الإبداء والإعادة قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ذلك للدلالة على كمال قدرته وأن الخلق لا يملكون ابتداء ولا إعادة ولذا لا يملكون من السلطان شيئا ولا يقدرون على شيء إلا يقدره الله سبحانه وتعالى فمن استحضر ذلك خاف بطش الرب عز وجل وخاف عذابه وحسابه يوم القيامة ولم يظن ان البشر يملكون له ابتداء او اعاده في شيء من امره كله فالامر كله له وحده لا شريك له قال المحي المميت الذي انفرد بالاحياء والاماته فلو اجتمع الخلق على اماته نفس هو محييها او احياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع اراده الخالق العلام سبحانه وتعالى يحيي ويميت الاحياء والاماتة اليه عز وجل هو المتفرد بذلك هو الذي احيا خلقه من العدم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وكما ذكر سبحانه وتعالى انه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك انه يحيي من العدم وانه سبحانه وتعالى يميت من شاء من الاحياء وهو المتفرد بالحياه الدائمه الباقيه وحده لا شريك له وحياه الخلق انما وهبها الله عز وجل لهم كما شاء وكما اراد وبيده وحده ان ينزعها منهم ولذا فالعبد المؤمن كما ايقن ان الموت والحياه بيد الله عز وجل وأن الله هو المخي المميت وأنه سبحانه هو الذي كتب الآجال وكتب الأرزاق فإنه لا يخاف الموتى لا يخاف من الناس أن يميتوه قبل أجله الذي قدره الله له ولذا فهو لا يحرص على حياة مهينة ذليلة في معصية الله عز وجل او في مخالفه امره كما يحرث الكفره الذين هم احرث الناس على حياه والعياذ بالله من اليهود والمشركين الذين يرد احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزح له من العذاب ايومر فيشترون الحياه الرخيصه لاجل عدم يقينهم بان الله المحيي المميت وام اهل الايمان فلما ايقنوا ان الله المحيي المميت بذلوا انفسهم في سبيل الله وتعرضوا لما يخاف كل الناس ان يتعرضوا له من المخاطر متوكلين على الله فكتب الله لهم الحياه في الدنيا بالعزه والكرامه ولمن مات منهم في الاخره في البرزخ والاخره عنده بالنعيم المقيم وجعل سبحانه من بذل حياته في سبيل الله واستشهد في سبيل الله جعل حياته اعطاه وهبه حياه اخرى في برزهه حياه كامله جعل حواصب الشهداء جعل ارواح الشهداء في حواصب طير الخضر تسرح في الجنه حيث شاءت فهو سبحانه المحي المميت لا راد لامره في ذلك واذا قضى الله عز وجل على احد من خلقه موتا فلا يجوز للعباد ان يعترضوا على ذلك بل يقابلوا ذلك بالتسليم والرضا والصبر للقضاء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وهكذا فهمت ام تلين رضي الله تعالى عنها عندما قوبض ابنها فقالت لزوجها ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت فارادوا اخذ عاريتهم اف لهم ان يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك فذلك عندما ارادت ان تخبره بان الله امات ابنها ترضيه وتصبره على فراق ابنه وفي تعزيه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته في وفاه ابنها قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ارسل اليها بذلك صلى الله عليه وسلم فالامر له عز وجل هو المحيي المميت واذا منى من الله على عبد بنعمه الحياه ليعلم ان ذلك ابتلاء من الله عز وجل لكي يعمل بطاعه الله لا يظن ان الحياه التي وهبت له ملك له فيظن ان له التصرف فيها كيف شاء قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الله عز وجل ابتلينا بالموت والحياه ليبلونا يختبرنا اينا احسن عملا خالص الصواب الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى فمن يرى ان حياته ملك له يتصرف فيها كيف يشاء او يفعل فيها ما يريد فهو جاهل ظالم معتد وذلك انها بالقطع وهبت له ولا يستطيع ان يجزم الانسان غير ذان فهو يولد في الحياه لم يولد نفسه ولم يختار متى يحيى ولا يختار متى يموت فان ان يدعي الملك وان يدعي الحريه وان يدعي ان له ان يفعل ما يريد انما اعطي الحياه هبه من الله سبحانه وتعالى وكذا تنزع منه بالموت يميته الله في الوقت الذي يريد ويشاء من غير اراده من العبد ولا يستطيع العباد ان يردوا الموت عن احد اراد الله موته كما قال عز وجل فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينا اذ تنظرون اي اذا بلغت الروح حلق الميت وانتم حوله تنظرون قال تعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها تردون هذه الروح الى البدن ان كنتم صادقين لا يستطيعون ذلك وهذا علامه يقينيه على ان العباد لا يملكون شيئا من الموت او الحياه فان ان يكونوا كيف ان يكونوا غير محاسبين كيف لا يحاسبون والروح تنزع منهم قهرا كما انها ادخلت في ارسالهم قهرا فالله سبحانه هو المتفرد بالاحياء والاماته سبحانه وتعالى المحي المميت وهو احيا الخلق اولا ويفيهم يوم القيامه ثانيا وهو عز وجل جعل الموت سابقا على الحياه وذلك لان العدم ميت كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فهو يميت العباد مرتين ويحييهم مرتين قالوا ربنا امتنا ثم اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ثم نهايه الامر ان يذبح الموت بين الجنه والنار فيقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت فيزداد اهل الجنه نعيمًا الى نعيمهم أو زاد أهل النار عذاباً إلى عذابهم قال الحي الدائم الباقي الذي لا يموت وكل ما فيها فزائل كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حياته عز وجل حياة دائمه باقيه لا يعتريها نقص لا تأخذه سنه ولا نوم وهذا نقص حياه العباد فالعباد حياتهم لا تتم إلا بالنوم بل لا تحصل إلا إذا كانوا أولا أمواتا ثم وهبت لهم الحياة ولا تستمر لكن لا بد أن تنتهي بالموت كل من سواه عز وجل زائل بمعنى يموت لا يلزم من ذلك الإنعذام الذي كان فيه الخلق أولا ذلك أن الله خلق الخلق كله من العدم كان الله ولم يكن شيء غيره ثم انه خلق الخلق سبحانه وتعالى واوجدها فاما في النهايه فالله عز وجل متفرد بالحياه يميت من شاءه من الاحياء ويتفرد هو بالحياه يظهر بذلك قدرته سبحانه وتعالى عليهم ثم يحييهم بمشيئته عز وجل ويبقي من شاء حيًا منهم بإذنه كما ذكرنا ان الله عز وجل يأمر بدمش الموت وكما قال سبحانه وتعالى عن اهل الجنه خالدين فيها باذن ربهم فمن يبقيهم الله من الاحياء بعد موتهم جميعا فانما يبقيهم بابقائه لهم عز وجل وهو وحده المتفرد بالحياه التي لا موت معها ولا موت قبلها ولا بعدها و موت الخلائق كلها بمن فيهم اهل السماء هو الذي تدل عليه الادله العامه من قوله عز وجل كل نفس ذائقه الموت وقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ولكن هذه في اهل الارض وقال الضحاك في قوله عز وجل نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين قال كتبه على اهل السماء والارض او كما قال رحمه الله الايات صريحه في موت كل الخلائق كما ذكرنا بعمومها و ذكر النبي عليه الصلاه والسلام موت الملائكه في احاديث لكن سندها فيه مقال حسن حديثا منها لنبي القيم رحمه الله و يعني ذكر ان العلماء تلقوه بالقبول وهو حديث لقيس بن عامر ذكر فيه موت الملائكه الذين عند ربك وذكر في حديث السور الطويل وهو حديث ضعيف لكن الذي فيه من موت الملائكه واحدا بعد واحد الى ان يموت ملك الموت نفسه فهذا شاهده ما ذكرنا من الايات العامه كل نفس ذائقه الموت قال كل شيء هالك الا وجهه وليس معنى ذلك الانهدام كما ذكرنا فان الموت هو مفارقه الارواح للابدان وليس انه انهدام الارواح او انهدام الابدان بل الابدان تتحول الى اشياء اخرى ويبقى منها شيء لا يبلى وهو عجب الذنب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل بني ادم يبلى الا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامه جزء منه صغير وليس كل عظم عجب الذنب اللي هو مؤخر فقار الظهر ولكن يبقى منه مثل الذره او نحو ذلك على هيئتها كعظم لا تبلى ولا تتحول الى تراب تماما وام الارواح فانها لا تفنى ولا تنعدم ولكن تفارق الاجساد وهذا هو الموت الذي كتبه الله على الخلايا حياته سبحانه حياة دائمة باقية لا تشبه حياة المخلوقين حياته سبحانه وتعالى تبيق بجلاله وعظمته ولا ندري كيف حياتنا نحن ولا معنى هذه الحياة سر من أسرار الله سبحانه وتعالى لا نحيط به علما وإنما نرى مظاهرة ونرى دلائلة ونعرف الفرق بين الحي والميت فكيف إذا لم نعلم حياته كيفيه حياتنا كيف لنا ان نفكر او ان يخطر ببالنا التفكير في كيفيه حياة الرب سبحانه وتعالى القيوم الحي القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه الا به ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامر فلا يحتاج الى شيء وكل شيء اليه فقير سبحانه وتعالى القيوم والقيام والقيم والقائم كل ذلك ورد في الكتاب والسنه قال النبي عليه الصلاه والسلام انت قيم السماوات والارض وان فيهم في بعض الروايات في الصحيح وروا ان تقيوم السماوات والارض قيم اي القائم بامر السماوات والارض الله عز وجل قائم عليهم بامرهم وقائم عليهم بما كتبه فما هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو مطلع عليهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى على ما صور منهم واسم القيوم الاسم الجامع لصفات الافعال فهو قائم بأمر السماوات والارض يدبرها يدبرهما ويدبر ما فيهما سبحانه وتعالى وافعاله كلها من العطاء والمنة والخفض والرفع والاعزاز والاذلال والإماثة والإحياء كل ذلك من القيام بأمر السماوات والأرض ولذلك مشهد القيومية هو المشهد الدال على توحيد الربوبية وشهود قيومية الرب عز وجل أي أنه الذي يدبر أمر خلقه والذي يملك أمر خلقه والذي يحيي ويميت يخلق ويعدم سبحانه وتعالى يسعد ويشقي يعطي ويمنع يخفض ويرفع يفعل ما يشاء فاسم القيوم الاسم الدال على صفات الافعال كلها وداخلة فيه صفات الافعال واسم الحي القيوم ورد ما يدل على انه من اسم الله الاعظم او ضمن اسم الله الاعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعى به اجاب في ثلاث سور من القران البقره وال عمران وطه وبالتامل نجد ان هذه السور تضمنت اسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال سبحانه وتعالى في سلو Sameishi канал أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال في آب آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق وقال في قاه وعنت الولوه للحي القيوم وقد قاد من حمر ضلما فَأتْمُ الْحَيِّ الاسم الجامع لصفات كمال الذات وذلك ان من لوازم الحياه تائر صفات الكمال ولا يمكن ان يتصف بصفات الكمال من السمع والبصر والقدره والعلم الا من هو حي واسم القيوم الاسم الجامع لصفات الافعال فتوحيد العلم توحيد العلم الخبري مجموع في الايمان بسم الله الحي القيوم سبحانه وتعالى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت انت المنان بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم قال قد سال الله باسمه الذي اذا دعى به اجاب وهذا مما ينبغي ان يكثر العبد الدعاء به و يعني يكفي انه في ايد قرطيه التي اعظم ايه بل افتتحت ايد قرطيه باسم الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه دلت عليه هذه الجمله الله لا اله الا هو الحي القيوم اسم الحي الدال على كمال الذات وصفات الذاتيه واسم القيوم الدال على الصفات الفعليه وتوحيد الربوبيه ولا اله الا هو الدال على توحيد الالوهيه فانتظم التوحيد كله في هذه الايه العظيمه وفي هذه الاسماء الحسنى قال الواحد الاحد الذي لا شريك له في الهيته وربوبيته واسماؤه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا كفو ولا عديل الواحد الاحد الواحد في ذاته سبحانه فلا يتجزى ولا ينقسم سبحانه وتعالى ليس شيء من صفاته يعد اجزاء له تعالى ولذلك اهل العلم لا يقولون عن صفه الوجه واليدين والقدمين والعينين ونحو ذلك ابعاض واجزاء لله عز وجل ولكن يقولون باتفاقهم انها صفات لله عز وجل ولا يجوزون ان يقولوا اجزاء لله تعالى الله عن ذلك لانه الواحد سبحانه وتعالى والواحد في ذاته عز وجل ينافي ما اعتقده ان صار من التثليث الذي يقولون ان الواحد ثلاثه في نفس الوقت وهذا من تناقضهم وباطلهم الذي كفره الله عز وجل به بقوله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه سواء كانوا يقولون انه الاب والابن والروح القدس او يقولون الاب والام والابن كما كانت طائفه منهم تعتقد وقد انقرضت تعتقد في مريم وكل ذلك من الكفر المنافي للوحدانيه التي بعثت بها جميع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واما الاحد فهذا في الالوهيه والربوبيه اقرب ابلغ الاحد في نفي الشريك ونفي المثيل والكف والند لا ضد له ولا ند والند هو النظير المناوي ولا شبيه ولا كفو كما قال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا عديل يعني ليس هناك ما يعادله ما يعادله لا يكافئه ويماثله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لا تمي له هل تعلم له تميا لا يوجد من يتسمى باسمه وله من معاني اسماءه ما له عز وجل وان تسمى او سمى الله بعض خلقه ببعض اسماءه سبحانه وتعالى فلهم معنى يليق بهم والله عز وجل له حقيقه المعنى الكامل بلا نقص ولا يشبه ما يعني ما به عز وجل من صفات لا يشبه صفات المخلوقين الصمد الذي يصمد اليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم فهو المقتضى اليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب فإليه منتهى الطلبات ومنه يسال قضاء الحاجات وهو الذي لا تعتريه الآفات وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه الحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته هو الذي قد كمل في صفات الكمال ولا تماغي هذه الصفات لغير الملك الجليل اسم صمد من الاسماء الداله على الكمال المطلق التي تجمع عده من المعاني ففسرها السلف بعده تفسيرات كلها حق لا تنافي بين بعضها البعض فاما المعنى الاول الذي ذكره هنا فهو الذي يصمد اليه يقصده تقصده جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم فهو المقصود اليه المقصود المطلوب منه سبحانه المستغات به المسؤول عز وجل الذي تسأله العباد فهو الصمد الذي يصمد تصمد إليه الخلاق تلجأ إليه وتطلب منه وتقصده سبحانه وتعالى أما المعنى الثاني الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه أيضا الذي قد كامل في كل معاني الكمال السيد الذي قد كامل فيه تؤدده تؤدد عن السيادة العليم الذي قد كمل في علم العظيم الذي قد كمل في عظمته بمعنى الذي له كل معاني الكمال وهذا أشمل التفسيرات ويشمل غيره وفسره الثلاث أيضا بتفسيرات أخر منها الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب لا يأكل ولا يشرب كما قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم قال عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالخلق الاجوف خلق ضعيف لا يتملك كما في الحديث ان ابليس جعل يطوف بادم قبل ان تنفخ فيه الروح فلما فجعل يدخل من سمعه ويخرج من دبري فعلم لما علم انه خلق خلقا اجوف علم انه لا يتملك او كما قال نبي عليه الصلاه والسلام فهو لا يملك نفسه وله شهوات ورغبات وحاجات هذه منبعها من كونه أجوف له جوف الله عز وجل الصمد لا ياكل ولا يشرب لا جوف له سبحانه وتعالى غني عما سواه سبحانه وتعالى وفسرت فسر اسم الصمد بما ورد بعدها بقوله عز وجل الله الصمد لم يلد ولم يولد الله عز وجل لا والد له ولا ولد لم يلد ولم يولد فصمد اي الذي لا والد له ولا ولد وهذا يضمن الاسم الاول والاخر فهو لا ولد له لانه لا يموت وهو الاخر عز وجل ولم يولد لانه الاول عز وجل الذي ليس قبله شيء وانما يلد ويولد من يموت ويحفظ جنسه بالولاده والله سبحانه وتعالى الباقي بعد خلقه وهذا تفسير اخر جزء من هذا التفسير الصمد الباقي بعد خلقه ففسر بانه النور سبحانه وتعالى غير قالوا الصمد نور يتلألأ والله عز وجل نور السماوات والارض اي منورهما وهو عز وجل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبوحات وجهه اي انوار وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه وهذه التفسيرات كلها داخله في التفسير الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنه السيد الذي قد كمل في صدور العظيم الذي قد كمل في في عظمته الذي كمل في كل صفات الكمال بمعنى ان هذه كلها صفات كمال جزء منها وداخل فيها ما ذكره هؤلاء السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم القادر المقتدر الذي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه على كل شيء قدير القادر المقتدر القدير كلها اسماء تدل على كمال قدره الله عز وجل واكثرها تكرارا في القران القدير وقال عز وجل اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى سبحانك اللهم وبحمدك تباركت والقدير صيغه المبالغه دل على كمال القدره لا يعتري قدرته عز وجل نقص ولينظر العبد الى اثار قدره الله في هذا الوجود فيعلم ان الله سبحانه وتعالى قدرته اتم القدره لا نقص فيها لا يعيه شيء لا يتعب من شيء لا يصيبه لهوب لا يعذره شيء ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغ قدرته سبحانه شاملة لكل شيء قدرة على ذوات العباد وقدرة على أفعالهم شاملة لما؟ لأفعالهم الإختيارية وأفعالهم الاضطرارية والله على كل شيء ، يمكن أن اطلاق ، والقدر pes Moru قدرة الله سبحانه وتعالى ، أي منبع الإيمان بالقدر ، الإيمان بإسمه القدير عز وجل إنه هو على كل شيء قدير ، على أفعال العباد الإختيارية والاضراريه الكل تحت قدرته وهو سبحانه وتعالى لعظيم قدرته عز وجل جعل العباده يفعلون ما يريد بمشيئتهم التي خلقها لهم وقدرتهم التي جعلها فيهم وجعلهم يفعلون ما يريد لكمال قدرته لا يكرههم وانما الاكراه والاجبار بمعنى الاكراه منبعه من نقص القدره والذي لا يقدر على ان يرغم على ان يفعل غيره ما يريد يجبره على ذلك ويجعله يفعل ذلك رغم عنه ودفسه تاباه فيضل في نفسه لا يريد ان يفعل وانما يفعله مكرهن الله اقدر من ذلك سبحانه وتعالى اذا اراد اي يفعل العباد شيئا جعلهم يفعلونه بمشيئتهم لانهم لا يشاءون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى فالايمان بقدره الله الشامله لافعال العباد الاختياريه والاضطراريه واجب في الايمان باسماءه وصفاته وواجب في الايمان بقضائه وقدره اذ القضاء والقدر ايمان بقدره الله سبحانه وتعالى وكلمه الامام احمد رحمه الله القدر قدره الله مما استحسنها اهل العلم وذكروا ان ذلك حقيقه الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر بقدرته الشامله ومشيئته النافذه على وفق ما قدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير فهو سبحانه وتعالى يقدم من شاء ويؤخر من شاء في الوجود في الازمنه المختلفة وفي المراتب والمنازل كذلك فالله سبحانه وتعالى علم المتقدمين منا وعلم المتأخرين هو الذي قدمهم في الولود كما ذكرنا نحن لم نوجد باختيار منا ولا إرادة لم نختر الزمن الذي ولدنا فيه لو أراد الله أن يجعل خلقنا متقدما على ما نحن فيه أو متأخرا لفعل فالله ما اخترنا اليوم الذي ولدنا وولدنا فيه الله الذي قدر ذلك سبحانه فقدم من شاء في الوجود واخر من شاء في الوجود وكذلك في المنازل والمراتب كما حذر النبي صلى الله عليه وآله, وآله سلم عن استأخر عن الصلاوات وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله نسأل <تصفيق> الله عز وجل أن يقدمنا إلى طاعته وأن لا يؤخرنا عنها وان يبعدنا عن معطيته سبحانه وتعالى ولذلك نقول ان التقديم والتاخير في المراتب والاعمال وهو عز وجل يوفق من شاء لما شاء بحكمته وعلمه بما يناسبه كل عبد من رغبات اقدم المؤخر بقدرته الشامله وما شائكه النافذه على وجه ما القدره طبق به علمه ثبت به كلمه بلا تذبين ولا تخلث ولا تضليل مقدم المؤخر في ودود الكائنات يقدم من شاء منها ويؤخر من شاء منها بما من اعظم المعاني التي لا ينازع فيها الاله تقديم في الاجل وتقديمها ليده سبحانه وتعالى ما احد يطيق ان يقدم او يؤخر شيئا عنا قال الله عز وجل اذا جاء ذوهم لا يستطيع ساعه ولا يستطيع تقديم التقدير في يده ليس لهم مطلقا وهو الذي يؤخر ويسر كما قال تعالى يوخركم الى اجل مسمى التخديم والتأخير في أعمال العباد في أحوالهم قال نبي صلى الله عليه وسلم ينتهينا لإخاذ الله يجال يقومون يتخدمون على الصف الأول حتى يؤثرهم الله التأخير والتخديم في الأعمال يمكننا ربنا يوفقه يتقدم على غيره للطاعة غيره يتأخر على نبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على المعطية المقدم والأخر سبحانه وتعالى والاول <تصفيق> فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء هكذا فسره البشير النذير صلى الله عليه واله وسلم هذه الاسماء الاربعه من اسماء الحسنى ذكرها الله عز وجل ملتمعه معطوف بعضها على بعض بالواو على خلافا الطريقه التي ورد بها معظم الاسماء الحسنى انها تذكر متتابعه كما قال عز الله الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو الملك القدوس السلام لكن في الاول والاخر قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وذلك باثبات الجمع بينها والله اعلم فان المخلوقات الأول منها لا يكون آخرا والآخر لا يكون أولا وذلك لأن مبدأ المخلوقات الفناء ونهايتها إلى العلم كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وهذا حديث عمران بن حسين مخرج في الصحيحين لهذا اللفظ كان الله ولم يكن شيء غيره وهو نص قاطع في أن الخلق كلهم كانوا عدما ولم يكن شيء موجود ثم أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب خلقته الله وكائن الى يوم القيامه فهذا ايضا نص واضح مع سقه الحديث وبهذه الروايه بهذا اللفظ ان اول ما خلق الله القلم ما لا يحتمل ان يكون ظرف زمان اي عند اول خلقه قال له ذلك فلا يكون هو اول مخلوق لكن بلفظ ان صريح بل نص في ان القلم هو اول المخلوقات اذا صح الحديث لم يكن لاحد لاذا ذلك كلام هذه الادله تثبت ان المخلوقات لها اول وبدايه لم تكن شيئا قبلها كل المخلوقات كانت عدما محضا ثم اودعها الله سبحانه وتعالى فالله الاول الذي ليس قبله شيء فهذا يثبت صفه الاوليه والتي يطلق عليها المتكلمون صفه القدم القدم وقد ورد في الحديث ما يدل على صحة استعمال هذا المعنى الصحة استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وزواجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وهذا استعمال الأرض القديم في معنى الأول وذلك أن سلطان الله سبحانه وتعالى أزلي ولكن اكثر استعمال اسم القديم ليس في ذلك في اللغه بل فيما تقدم غيره كما قال عز وجل عن القمر والقمر قدمناهما منازل حتى عاد كالأرجون القديم وقال سبحانه وتعالى عن ابراهيم افرائيتم ما تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين و فالقديم ما تقدم غيره وما سبق غيره ما تقدم غيره وما سبق غيره ولا يلزم من ذلك معنى الازليه عند العرب ولكنها قد استعمل في هذا المعنى ولذا لم يرد في اسماء الحسنى اسم القديم كما قاله بعض المتقدمون من اهل العلم وانما ارادوا به معنى اسمه الاول عز وجل وهو الذي ينبغي ان يقال في اسماءه الحسنى وكما ذكرنا هذه هذا الاسم وهذه الادله التي ذكرنا تثبت ان المخلوقات لها اول واهل السنه مجمعون على ذلك ان الخلق له بدايه وان اختلفوا في اول مخلوق فقال بعضهم القلم وهو الصحيح الذي دل عليه هذا الدليل الذي ذكرناه ومنهم من قال العرش حسب جده القائم رحمه الله ومنهم من قال الماء وقيلت أقوال غير ذلك بلا دليل ظاهر عليها والصحيح أن أول مخلوقات هو القلم ولم يخلق قبل ذلك شيئا وكان هو تبحانه متفردا بالبقاء والونود وهو تبحانه وتعالى متفرد بالبقاء كذلك كان تبحانه وتعالى ولم يكن شيئا غيره ويبقى عز وجل ويبقى ويهلك كل شيء كما قال عز وجل كل شيء هالك الا وجهه وليس يلزم من هلاك الاشياء ردها الى العدم المطلق مره ثانيه بل موت الاحياء منهم وتغير الكائنات الاخرى بما شاء الله تبارك هو تعالى وقال عز وجل كل نفس ذائقه موت فليست ثم بعد ذلك يبقي سبحانه وتعالى من شاء وكيف شاء ويخلده سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل فهو وحده الاخر الباقي بذاته وهم لا يبقون بذواتهم وانما يبقون بابقاء الله عز وجل لهم ما اراد الله ان يبقا ابقاه سبحانه بقدرته كما قال عز وجل كما قال صبحانه وتعالى عن المؤمنين وادخل الذين آمنوا عن الصادحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام خالدين فيها بإذن ربهم فالخلود بإذنه عز وجل وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلول لا موت ويا أهل النار خلول لا موت فتوين بذلك أن هناك مخلوقات لا آخر لها أي تبقى على الدوام في النهاية وليس ذلك في البداية فليست هناك مخلوقات لا أول لها بل لها أول بإجماء المتنين كما ذكرنا وما قد يفهم وما قد يفهم من كلام بعض اهل العلم ككلام شاكر الاسلام التميمي رحمه الله من ان الاول الذي ليس قبله شيء وتضعيفه للروايات الاخرى وانها لا تستلزم ان هناك اول للمخلوقات فهذا اولا كلام مردود من جهات من تضريفه للاحاديث الثابته في الصحيح التي لم يطعن عليها وتوهيم الرواه بلا دليل كان يطعن في روايات كان الله لم يكن شيء غيره الصحيح انها ثابته ومفسره لروايه قبله بل هي اطرح منها في الدلاله وكذا حمله حديث اولما خلق الله اول ما خلق الله القلم على انه بفتى اول فيقال اولما خلق الله القلم قال له اكتب فهي جمله فعليه اي معناها عند اول خلق الله القلم قال له اكتب هذا كلام ضعيف لشحة الرواية بزيادة إن وهي نص في أن الجملة إسمية وأن أول مبتدأ أصبح إسم إن بعد ذلك إن أول ما خلق الله القلم فالقلم خبر إن الذي كان قبل دخولها هو خبر المبتدأ أول ما خلق الله القلم وهذا كما ذكرنا نص واضح في ذلك لكن كلام نثانية رحمه الله محمول على أن الله لم خلقه رياض الفعال لما يريد فافعال الرب عز وجل لا اول لها ليس مخلوقات الرب لا اول لها بل افعال الرب عز وجل وهي تسمى حوادث وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم حادثه ليس بمعنى مخلوقه عند اهل السنه الذين اثبتوا ان افعال الرب تسمى حادثه ولكن بمعنى انها تقع حين شاء وتكون في وقت دون وقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الانبياء في القيامه ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واضح ان تتعلق اوقات افعال الرب تتعلق باوقات ينزل ربنا الى سماء الدنيا اذا باقيا ثلث الليل الاخر قال فلما اتاها نوديا يا موتا وقال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فهو يجيء يوم القيامه وهكذا فافعاله قال عز وجل الذي خلق السماوات والارض في, في سته ايام ثم استوى على العرش نسبه افعال الرب عز وجل الى الازمنه لا نزاع فيها بين اهل السنه وانما ينازع فيها المتكلمون الاحاديث والايات نصوص صريحه في ان الله خلق السماوات والارض في, في سته ايام وعقد القران خلق الارض من الاستواء على العرش قال ثم استوى على العرش وهذا طريق لان افعال الرب سبحانه وتعالى تتعلق بزمن ومعنى وهذا معنى كونها حادثه ارتقى حين يشاء عز وجل تكون هذه الصفات الفعليه حين يشاء الله عز وجل فمعنى حوادث لا اول لها نثبت ذلك بمعنى افعال الرب سبحانه وتعالى اما ان يقال مخلوقات لا اول لها فباطل قطعاً ومجلوم به في فطر العباد جميعا ان الخلق كان عدما محضاً ثم أورده الأول سبحانه وتعالى وأما في الآخر في النهاية فلا يلزم ذلك بل الله عز وجل يبقي ويخلد ما شاء تبقى أعيان وذوات أهل الجنة وأهل النار والجنة والنار ويبقى العرش ويبقى من الملائكه من شاء الله سبحانه وتعالى ولا تفنى الحور العين وكذا ما كل ما في الجنه لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي ويتجدد كل ما زال منه شيء تجدد مكانه غيره وكلها مخلوقات فهناك مخلوقات لا اخر لها واما مخلوقات لا اول لها فلا باجماعي المسلمين واما افعال الرب فلا اول لها يعني لا اول لها يعني لم يزل الرب يفعل اشياء لا نعلمها قبل خلقه للخلق يفعل لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى والظاهر معناه انه فوق الخلق جميعا وجعل العرش سقفا لجميع المخلوقات واستوى عليه وابوهره وعلوه عز وجل صفه لازمه من صفاته عز وجل صفه الاستواء صفه فعليه واما صفه العلو فصفه ذاتيه لله عز وجل <تصفيق> لا كل شيء هالك الا وجه معناه موت الكائنات الحيه وليس معناه ان انعدام هذه الكائنات الهلاك لا يقال عند العرب على الانعدام العرب لا تتكلم بذلك وانما يقول هلك فلان قال حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا ان هلك مات ولكن العظم موجود والرفات موجود مش العظم بس ده الانبياء حرم الله علي ان يكون ان ترى ارض ان تؤكل زيد الانبياء والارواح موجوده فارواح بني ادم لا تفنى وانما تفرق الفسد وهذا هو الهلاك وكذا موت الملائكه وغيرهم فكل شيء هالك الا وجه معنى تموت الكائنات الحيه وتتغير الكائنات ان شاء الله وتتغير ويفني الله ما شاء ولكن يعني الغرض المقصود ان ان الكائنات يظل ان هناك مخلوقات بلا نهايه لان الله الذي قدر ذلك اراده وهي تبقى ببقاء الله سبحانه وتعالى لا تبقى بذاتها لولا ان الله ابغاها لما بقيت معنى الظهور كما ذكرنا معنى العلو والفوقيه صفات ذاتيه لله عز وجل لم يازي الله اعلى وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى واستواء العرش كما ذكرنا هو الذي كان بعد خلق السماوات الارض يعني في الست في الايام بعد خلق السماوات والارض فالظاهر كفطرها نبي اعتن قال انت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقول أنت داخل كل شيء تعالى الله عن ذلك وإنما قال ليس دونك شيء الجنة والنار مخلوقات لا آخر لها الجنة والنار أهل الجنة وأهل النار العرش لمخلوقات بلا نهاية لا نهاية لأهل الجنة خالدين فيها أبدا لها أول وثنها شيخ كل المخلوقات لها أول ما فيش مخلوق منهش أول بل جنس المخلوقات لا اول يعني في كلام بنقول قد, ي... قد فهم البعض من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه انه بيقول ان جنس المخلوقات بلا بداية... بلا بدايه جنس المخلوقات لا اول لها واما اعيانها فهي لها اول فما من مخلوق الا قبله مخلوق كما انه ما من في الاخر ما من مخلوق الا بعده مخلوق لاهل اهل الجنه وانهل النار يعني ما من عذاب لاهل النار الا ينتهي الا بعده عاد وما يعني يحترق جلد دي اللي بعده جلد وهكذا بلا نهايه واهل الجنه كلما يعني انتهن اول ما ينتهي ده لو نعيبوا ايه اخر وهكذا بلا نهايه فبيقول هو ان هو في البدايه بقى البعض فاهم ان كده ما من مخلوق الا قبله مخلوق ده طبعا بالقطع له ان كان الله في الاول انتهى الى شيء في البدايه اول مخلوق اهل السنه اذا كانوا اختلفوا ان العرش ولا القلم فده دليل على اثباتهم ان في ايه ان في اول هي داهيه ده او الماء على اختلافهم الاقوال دي دول على اتفاقهم على ان المخلوقات لها ايه لها اول لكن في الاخر لا في مخلوقات ما لهاش اخر ما تفلاش نهائي ويبقون بلا موت كمان يعني في حياه بلا موت موجود في كذا مكان اذكر ابن القيم رحمه الله ف وموجود في بتاوى الغرض المقصود الباطن اسمه عز وجل الباطن الذي ليس دونه شيء لا يظمن أحد أن الله داخل الأشياء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها أحسن تفسير وأبين تفسير لذلك أن الله عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء فيستحيل أن يكون حالا في المخلوقات فالبعض يعني الذي يفهم يعني هذا دون أن يستعين بشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه بهذا الاسم قد يضيل لضلالا عظيما اني اعتقد ان الله باطن الاشياء باطن دا يعني داخل الاشياء الباطن معنى داخل الاشياء لا الله قال رساله قال الباطن الذي ليس دونه شيء دونه يعني لا يحجبه شيء عن شيء لا يوري شيء عن شيء لا يوري شيء عنه شيئا لا, لا, لا تواري منه سماء السماء ولا ارض الارض لان الله اقرب شيء الى الخلق سبحان وهذا كلمه ليس دونه الدون يعني ان نقول مثلا هذا الجدار دوننا ودون ما ورانا لانه اقرب الينا اقول هذا الجهاز دوني ودون هذا الاخ اللي قاعد امامي دوني لانه اقرب ولذلك بيحجبني عن عنه او بيحجبه عني فبيبقى غير ظاهر امام جزء منه وكذلك ظاهر الانسان يحجب باطنه عن الناظرين لان هو بيظهر له بوجه معين ويظهر كلام معين وفي باطنه جنوني اا فهذا ظاهر دون الباطن و يعني كل شيء له يعني قرب وبعد يريق به وحسبه وما يوجد شيء الا والله عز وجل الاقرب اليه من نفسه والله عز وجل ليس دونه شيء لا يحجب الخلق عنه شيء سبحانه وتعالى لا يهذب الخلق انه شيء الله اقرب الى كل شيء من نفسه كلمه اقرب الى كل شيء من نفسه دي تدل على عدم الحلول لانه يدل على انه الا ما يتقالش ان ليه ان الملح قريب من الماء اللي هو في الميه ده ده هو هو الميه اللي فيها ملح دي ده هي ده دي منها المايه المالح ده الملح ده جوه الميه وليس وليقول هو قريب منها ده القريب ده دليل على انفصال الذات لذلك اهل السنه مجمعون على اننا نقول ان الله فوق عرشه باين من خلقه يعني ايه باين منفصل عن الخلق لا يحل في المخلوقات والبعض اللي توهم ان كلمه القرب تدل على الحلول فقالوا قرب العلم هو في الحقيقه مش لتاويل هذا القرب بل يرد على من ظن به المعنى ده الايه الغافل الرسول قال زمنا الرسول قال الله انت الباطن فليس دونك شيء يعني هو اقرب الى كل شيء من نفسه وفي الحقيقه ان معنى القرب اعم من معنى العلم هو معنى العلم من لوازم القرب والا فهو اعم منه يعني اللي قال ان القرب هو العلم لا وصفه ان هو نقول قرب علم لان القرب يكون بالعلم والقدره والسمع والبصر ودي معاني كثيره وقرب كل شيء يليق به فكما أن الأشياء المخلوقة إذا أطلق القرب والبعد بالنسبة إليها اختلف المعنى فلو قلت هذا الجسم قريب من هذا الجسم فوهم معنى أما إذا قلت فلان قريب من الناس فلا تعني بذلك قرب ليه البذن فإن هذا أمر نفهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن كل قريب هين لين سحش قريب قريب ده يعني أنك تشعر بقربه منهم وتتقارب الارواح تقارب الارواح ده مع تباعد الابدان وهذا امر ليس بممتنع في العقول بل بل لا يحتاج الى تاويل في اللغه ولا يقال ان القربه هو من صفات الاجسام من الذي قال ذلك العرب تستعمل وليس العرب فقط كل اهل اللغات يستعملون القرب للاشياء الحسيه ولاشياء الايه المعنويه ويقول هذا المعنى قريب من هذا المعنى مثلا ونحو ذلك فلا يلزم من ذلك تقارب الايه الاجساد ومعنى القرب نفسه ينافي معنى الحلول كما ذكرنا فالله عز وجل قرب العلم والإحاطة زي ما قلنا بنا القرب العلم بنابن لواذمه والإحاطة والقدرة والسمع والبطر والكلام هذا ينافي حلول الرب في المخلوقات ولا نزاع بين أن التنى أن من اعتقد حلول الرب في خلقه أنه كافر خارج من الملة أنه يعتقد أن ربنا يحل في المخلوقات أنه داخل الكائنات والمخلوقات دالو في بعض خلقه لكفر فإنما كفر النصار لا تقديم حلول الرب في النتيح فكيف من يعتقد حلول الرب في الكائنات كلها تعال الله عن ذلك علوا كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت الباطن فليت دونك شيء فلا يواري منه ظاهر باطنا ولا يكون السر عنده بعيدا عن العلانية بل الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية والظاهر له باطن والبعيد منه قريب فهو عز وجل قريب من كل مخلوق اقرب اليه من نفسه قرب العلم والاحاطه والقدره لا يقدر على شيء الا والله عليه اقدر والله هو الذي يقدره على ذلك الشيء سبحانه وتعالى وهكذا فهذه معاني هذه الاسماء الحسنى وهي ما يعني ما داروا على الاحاطه الزمنيه والمكانين بمعنى ان الله عز وجل كان قبل كل شيء وهو باق بعد كل شيء احاط اوليته واخريته بالقبل والبعد واحاط ظهوره سبحانه وتعالى بكل شيء فهو فوق كل شيء واحاط بطونه او باطنيته عز وجل وعلمه واحاطته وقدرته بكل شيء فهو سبحانه اقرب الى كل شيء من نفسه كما قال ولا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توى بثه نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وظاهر الايه نص ظاهر جدا في ان المتكلم هو الله عز وجل ولا يلزم بذلك يعني احتياج الى تاويل ان يقال نحن اقرب باي الملائكه اقرب او نحو ذلك كما تكلم في ذلك بعض علماء العلم بل الصريح نفسه واضح كما ذكره ابن جرير في التفسير ان الله اقرب الى كل شيء اقرب الى كل انسان من نفسه ولكن كما ذكرنا قرب يليق بجلاله وعظمته قرب لا ينافي علوه وفوقيته لان قرب كل شيء بحسبه فنحن نعلم قرب الارواح من بعضها ولا ندري كيفيه ذلك ويعني اكثر من ذلك بكثير فانما قد ندري كيفيه قرب الاجسام بعضها من بعض لانا محسوسه لنا ولكن غير ذلك ايضا يطلق عليه القرب فاذا قلنا الله يقرب من خلقه سبحانه كيف شاء وهذه من صفته عز وجل فهذا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ونتعبد لله عز وجل باسمه الاول بشهود فضله عز وجل وسبقه باحسانه اليك كل تدبر منك فالله عز وجل هو الذي تفضل عليك وأجاد عليك بالاسباب هو الذي هيأ لك كل خير وما بكم من نعمه فمن الله فسداؤ كل النعم واعظمها نعمه الدين من الله الاول الذي ليس قبله شيء فما من سبب ادى الى وصول نعمه من النعم اليك بما فيها اعظمها نعمه الدين فالله عز وجل قبل ذلك فمن ذا الذي تفعل لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام وسمك بعلامه الايمان وجعلك من اهل قبضه اليمين واقطاعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين ففضر الى الذي عطىك من السلود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم ان يتم نعمه هو ابتدائها عليك بلا سلول منك بل هو الذي زاد عليك بالاسباب وهياها لك وصرف عنك موانعها ثم أصلك إلى غايتك المحمودة فالله المتفرد بالفضل والله ذو الفضل العظيم فأن تشهد انقطاع كل شيء أولا نقصد أن كل شيء له أول كان قبله عدما وهذا دليل على افتقار الكائنات أنما ردها إلى العدم وأنما ردها إلى الافتقار التام كما قال موتى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين فاين كان فرعون حين كان الاباء الاولون واين كان كانت بوبويته واين كان ملكه وهكذا فشهور الاوليه من الله لله عز وجل قبل كل شيء وان كل شيء يعني ينتهي الى اول يجعل ويظهر لكل انسان فقره وعجزه وضعفه بل فقر كل الكون وعجزه وضعفه وان الله سبحانه هو الغني وحده سبحانه وتعالى وكذلك فيعني يتعبد لله عز وجل بشهود الفضل منه فلا يعني يظن بنفسه انها مصدر الخير وان الكمال الذي بها منها بل يعتقد يقدا جازما ان ليس منها الا الظلم والجهل وانما بها من خير فمن الله سبحانه وتعالى هو الذي منن بهذا الخير وهو الذي تفضل به فهذا يقطع العجبه من القلب ويقطع اكتفاء العبد الى احد من الخلق من نفسه ومن غيره لا يلتفت الا الى فضل الله وام التعبد لله باسمه الاخر فبكمال التوكل عليه واللجوء اليه لكي يتم عليك النعمه التي هو ابتداها سبحانه وتعالى فلا تثق بغيره وكذلك بان تجعل نهايتك الى الله نهايه قصدك ونيتك وحبك تجعله نهايته الى الله عز وجل بالاخلاص له عز وجل فالتواضع لله وعدم الاعجاب بالنفس من ثمرات التعبد لله باسمه الاول والاخلاص لله عز وجل بان تجعل غايه عملك لله بل اذا كانت لك حاجات دنيويه جعلت من ورايها نيه صالحه تنتهي الى الله فتثاب على ذلك فالاخلاص والتوكل من ثمرات التعبد لله عز وجل باسمه الآخر وأما الظاهر فمن أعظم ثمرات التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر أيضا الإخلاص لله عز وجل واستحضار ملكه سبحانه وتعالى وتدبيره للكون كله فهو عز وجل الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أوامره نازلة حقا في اقطار الى اقطار العالم كله ينفض امره كما كان فشهود ذلك يقتضي يعني ان يكون للقالب العبد اماما يقتده وربا يعبده وصمدا يصمد اليه يعلم ان الامور من عندي لا منها هنا من الارض الامور لا تقدرها هنا الامور من عنده عز وجل وهذا يجعله لا يخاف ولا يرجو سوا الله سبحانه وتعالى وكذلك اذا استحضر العبد ان الله الظاهر الذي الذي ليس فوقه شيء تصعد اليه اعمال العباد وتعرض عليه فهذا يصاحبه المراقبه لله عز وجل وان يعمل يعبد الله كانه يراه فالاحسان ترى ثمر من ثمرات الايمان بان الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وانه الباطن الذي ليس دونه شيء وكذا التعبد لله عز وجل بسمه الباطن يقتضي ان يصلح الانسان له سره وعلى نيته وغيبه وشهادته ويذكي له باطنه لانه يعلم انه عند الله ظاهر وانه تواء منكم من اثر القول ومن جهره ومن هو مستخفي بالليل وسالم من النهار الكل عنده سواء سبحانه وتعالى قال اولي فلا منازع له ولا مضاد المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والانداد اسم الوالي واسم الولي قريبان وقد ذكرنا من قبل معنى الوالي الولي الذي يتولى امر عباده والولي بمعنى الناصر لعباده المؤمنين والوالي هنا اقرب الى المعنى او المستعمل الاكثر لازم المعنى الاول وهو يتولى الامر وهو الحاكم في عباده بما شاء سلام منازع له ولا مضاد لا قدرا ولا شرعا لا يجوز ان ينازع احد الله عز وجل في حكم حكم به شرعا ولا يقع ذلك كونا يعني لا يقع مضاد لامر الله الكوني في الكون اذا امر الله بشيء ان امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اما الاوامر الشرعيه فهي هناك من يخالفها وكما ركبنا لا المعنى انه لا يدوز لمؤمن ان يعتقد ان احدا له حق التعديل او الاعتراض او المضاده لشرع الله بل من راى ان له ان ينازع او لغيره ان ينازع في امر امر الله به فهو لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى فالله هو الوالي الحاكم الامر الناهي المدبر المتعالي مثل اسم العلي ولكن هنا او هذا الاسم اخص بعلو الشأن اخص بعلو الشأن وان كان المتعال يدل على كل معنى علو ولكنه اكثر استعمالا في علو الشأن ولذلك قال متعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والانداد النظير المماثل الند المناوئ الوزير المعاون الشريك الذي له شركه ويعني يملك مع الله تعالى اللهعن ذلك ولون كبير البر وصفا وفعلا ومن بذله المن على اوليائه بانجائهم من عذابه كما وعدهم على اثناء رسله انه لا يخلف الميعاد البر وصفا وفعلا فالله عز وجل بر كريم رحيم رفيق يحب الرفقه في الامر كله سبحانه وتعالى وذلك وصف في ذاته عز وجل ف الذي ال ال ال ال ال ال ال ال له كل صفات الكمال والرحمه فهذه صفته عز وجل وفعلوا في خلق عباده مؤمنين يبرهم يعني يعني ينعم عليهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويرفق بهم سبحانه وتعالى رفقا خاصا بهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله رفيق يحب الرفقه في الامر كله وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ان عباده المؤمنين انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى فمن الله علينا وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فاذا علمت علمت بره واحتانه وفضله عليك لجأت اليه سبحانه وطلبت منه فضله والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى التواب الذي يرزق من يشاء التوبه فيتوب عليه وينجيه من من عذاب السعير معنى التوبه معنى رجوع تائب يعني رجع فالله سبحانه وتعالى تواب كثير التوبه على عباده اذا رجعوا اليه واعترفوا بذنوبهم ندما وعزما الا يعودوا ومفارقه بالفعل عاد اليهم برحمته سبحانه وتعالى وعطائه وقبول توبتهم يرزق من يشاء التوبه فيتوب عليه فالله عز وجل يتوب على العبد اولا بان ياخذ بقلبه اليه وينهمه ان يرجع الى الله ويقذف في قلبه حب طاعته سبحانه ويقذف في قلبه الرغبه في ان ان يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى فهذه توبه اولى فاذا فعل الله ذلك بعبده فاذا فعل الله ذلك بعبده تاب العبد ورجع الى الله واقلع عن ذنبه واستغفر ربه وتاب اليه ندم واقلع عن الذنب وعزم الا يعود فعند ذلك تواب الله عليه توبه ثانيه كما قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوه فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم كرر معنى التوبة قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض فيما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب فالتوبة الأولى قبول التوبة تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوه التوبه قبل توبتهم لذلك قال اهل العلم توبه العبد بين توبتين من الرب عليه فالتوبه الاولى لكي يثق ويرجع الى الله عز وجل ويتوب اليه فاذا وقع منه ذلك تاب الله عليه توبه ثانيه من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتقم الذي لا يقم لغضبه شيء وهو شديد العقاب والبطش والانتقام اسم المنتقم ورد في الكتاب مقيدا قال عز جل انا من المجرمين منتقم وقال سبحانه وتعالى الله عزيز ذو انتقام انما ورد في هذا في هذه الذويه اسم المنتقم معرفا بالالف واللام ولم يعني يذكر فيه انتقامه من الكفار لكنه مفهوم فالانتقام من صفات الأفعال فالله عز وجل ينتقم ممن شاء سبحانه وتعالى ينزل به غضبه وعقابه بعجله وحكمته سبحانه وتعالى فالله لم يقم لغضبه شيء وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام يكره منهم عز وجل ويبغضهم على كفرهم ومعطيهم وينذر بهم سبحانه وتعالى عقوبته على قدر ذنوبهم وانما هو ينتقم من المجرمين كما قال ان من المجرمين منتقمون فاسم المنتقم اتعبد العبد لله عز وجل به بان يخاف غضبه وانتقامه وعذابه ويتضرع الى الله عز وجل ان يغفر له ولاخوانه المؤمنين ويرى آيات الله في انتقامه من أعدائه ويرى أنه يمهلهم ولا يهملهم عز وجل وأنه يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى العفو بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام وهذا العفو التجاوز والمسامحة فالله عز وجل أولى بالعفو وأولى بالجواز و سبحانه وتعالى يعفو عن خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته ما تقول في ليلة القدر إذا وفقتها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو صعف عنه فليس العبد أمل ولا رجاء إلا في عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه, وتجاوزه سبحانه وتعالى عما ثلث من ذنوبه الرؤوس بالمؤمنين ومن رأسته بهم ان نزل ان نزل على عبده ايات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر الى نور الاسلام ومن رحمته بهم ان اشترى منهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه مع كون الجميع ملكه ولم ينزع عنهم التوبه قبل الحمام قبل الموت الله عز وجل هو الرؤوف وهذا اسم خاص بالمؤمنين ف الرأفه بعباده المؤمنين مثل معنى الرحمه والرفق وهناك معنى عام للخصات للخلق جميعا بمعنى الرحمه العامه التي ذكرنا في اسم الرحمن فهو قريب من هذا المعنى العام يعني ولكنه الاستعمال الاكثر انه رؤوف بالمؤمنين سبحانه وتعالى وذلك لما يعني فعل بهم من انواع الخير والفضل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 هذا من رأفته ورحمته انه لم ينزع عنهم التوبه قبل ما تبلى يزال باب التوبه مفتوحا حتى يغرغر العبد لا تزال التوبه تقبل منه حتى يغرغر فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام تقبل توبه العبد ما لم يغرغر وهذا دليل على رأفته ورحمته ولطفه عز وجل به قال مالك الملك يوتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه بحمد فالله الملك وهو مالك الملك وهو الذي يهب الملك لمن يشاء يهب الملك بالمؤمن والكافر والبر والفاجر وهب ملكا لفرعون وعذبه ووهب ملكا لذي القرنين واكرمه فالله عز وجل مالك الملك يعطي الدنيا لمن احب ولمن كره ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه وهو سبحانه وتعالى احب من عباده ان يكون عبيدا هذا احب اليه من ان يكون ملوكا ولذلك اختار نبيه عليه الصلاه والسلام وان يكون عبدا الرسول افضل من ان يكون ملكا النبيه وعاشت الله عليه الصلاه والسلام عائشه العبد ولم يعش عائشه الملوك بل كان خلفاؤه الراشدون كذلك رضي الله عنهم عاشوا عائشه العبيد اتبعا وخلافه النبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعيشوا عائشه الملوك فيما يعطون ويترجون وفيما يظهرون من انواع الظهور لم يعيشوا كذلك فكانوا يكونون بلا بوابين ولا حرس ويرقعون الثياب كما تقول عيش رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يخفف نعلى ويرقع ثوبا ويعتقل الشاء وهكذا كان الطحابة رضي الله تعالى عنهم خلفاؤه الراشد و يعني اسم ولك الملك يتوسل به المؤمنون إلى الله عز وجل لإرهاب ملك الكافرين واذالهم وخزيهم في الدنيا والاخره واعزاز المؤمنين ونصرهم على عدوهم كما وعده سبحانه وتعالى ذي الجلال والاكرام ولعزه والبقاء والملكوت والجبروت والعظمه والكبرياء ذي الجلال تبقى اسم الجليل وهو اسم ذو هيده معاني وهي كلها معاني الكمال فمعاني الجلال معاني العلم التام والقدره التامه واستمع التام وسائر معاني الكمال الغنى التام والقوه القدره التامه ونحو ذلك فالله عز وجل ذو الجلال والاكرام اي التعظيم وهناك معنى اخر لمعنى الاكرام ان الله ذي الاكرام بمعنى الذي يكرم عباده المؤمنين والمعنى الاول هو الاشهر عند السلف الاكرام اي ان الله يعظمه عباده وهو ذو الإكرام المستحق للتعظيم المعنى الثاني هو عزر الذي يكرم من شاء من عباده والأول كما ذكرنا قول الأكثر المقصط الذي أركض رساهه في البينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وما للظالمين عن النقص والقصة المقصط الحكم العدل كما ذكرنا من قبل في اسمه العدل سبحانه وتعالى القص العدل من معنى واحد فهو عز وجل حكم عدل مقسط وامر بالقسط وهو عز وجل يحب المقتصدين وجعل المقتصدين على منابر من النور عن يمين الرحمن وكف يديه يمين سبحانه وتعالى وكما ذكرنا من قبل في صفه العدل انه عز وجل عادل في احكامه الشرعيه عادل في احكامه القدريه وعادل في احكامه الجزائيه الجامع لشتات الامور وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد الجامع لشتات الامور الله يجمع كل ما تشتت اذا شاء سبحانه كما قال وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فمهما تباعدت الازمنه والامكنه فالله يجمع الناس يوم القيامه لا ريب فيه سبحانه انه لا يغفل ويعلم الغني المغني فلا يحتاج الى شيء ولا تزيد في ملكه طاعه الطائعين ولا تنقص معصيه العاصي من العباد وكل خلقه مستقرون اليه لا غنى بهم عن بابه طرفه عين فهو سبحانه وتعالى غني بذاته عن كل ما سواه اغنى عباده المؤمنين بذكره والقرب منه وعبادته عز وجل ومن لم يحصل على ذلك فهو الفقير في الحقيقه فالله عز وجل جعل غنى عباده المؤمنين بما اعطاهم من الايمان به وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى ان كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فالله عز وجل هو الغني بذاته وهو الذي يغني من شاء من عباده والغنى في الحقيقه ليس عن كثره المال وكثره اراضي الدنيا ولكن غنى النفس بما اعطاها الله من عبوديته سبحانه والقرب منه فعند ذلك لا تلتفت الى غيره وهو كما قال عز وجل يا عبادي انكم لن تبلغوا دوري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا يا عبادي لو ان لكم اخركم وانتم جننكم كان على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشيط البحر إذا أدخل فيه وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية وهو الكريم الجواد وجوده عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير هو الكفيل متكسل بأرض قلبان متكسل بآجلهم هو سبحانه جعل ذلك له والذي يأمر به بكون فيكون وهو سبحانه وتعالى يكفيهم عز وجل ما أهمهم إذا توكلوا عليه ومن يتق الله أجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ذاله أمره قاد جعل الله لكل شيء قد عم نور التماوات والأرض ومن فيهن كما وصف نفته بذلك في كتابه وصفه به محمد عبده ورتوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومصطفاه وقال مستعيذا به صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترباء ولا حول ولا قوة إلا بك ورغم ضعف هذا اثناد هذه القصه الا انها مشهوره جدا وكما قالوا شهرتها تغني عن اثنادها والدعاء الذي ورد فيها دعاء عظيم القدر فيه التوسل الى الله عز وجل والاستعاذة بنوره سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض اي منورهما وهادي من فيهما نور السماوات والارض من نور وجهه كما قال المسعود رضي الله عنه ان الله ان ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والارض من نور وجهه بمعنى أن وجود النور دال على أن طفة الرب عز وجل النور فإن فاقد الشيء لا يعطيه فالله سبحانه وتعالى لكماله وعزته سبحانه وتعالى وأنه النور عز وجل خلق النور وجعله بالتماث رب فالله نور ثان عبد أي هذه أهل ثان عبد ومنور ثان عبد وليس هذا كما يظن البعض تأويل بل هذا تبيين للمعنى فالله المنوي هكذا فاستره الثلاث رضوان الله تبارك وتعالى ولا ينكر ان الله عز وجل له نور صفته عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشفه لا احرقت صبحات وجهه من تها الى بصره خلق صبحات وجه اي انوار وجهه سبحانه وتعالى فالله عز وجل موصوف بانه النور الهادي عز وجل وكذلك هو موصوف سبحانه وتعالى بان وجهه له نور فهو سبحانه نورت الارض هذه ارى البعد منور السماوات والارض ومن فيهن سبحانه وهو بهم قرا في نهايه الكلام فبصفات ربنا تعالى نؤمن ولكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نحكم وبحكمهما نرضى ونسلم وان قبل ملحد الا جحود ذلك وتاويده على ما يوافق هواه اتركوا لي هذا والتوصيه